درس الثاني عشر في الطريق من فضلك أين المتحف؟ المتحف بعيد من هنا تقدر أن تركب حافلة أين محطة الحافلات؟ سر في هذا الشارع إلى الميدان ثم اتجه إلى اليمين وستجد محطة الحافلات أمامك اركب الحافلة رقم ماء في الشارع الشارع مزدحم جدا بالدراجات وسيارات الأجرة والسيارات الخاصة والحافلات وعربات النقل والمشاة كثيرون فوق الرصيف والشرطة تنظم المرور. في الحافلة. من فضلك أعطني تذكرة إلى المتحف. التذكرة بعشرة قروش. تفضل. من فضلك نزلني عند المتحف المحطة القادمة قريبة من المتحف وعند إشارة المرور اتجه إلى اليسار وسوف تجد المتحف أمامك الكلمات الجديدة الطريق متحف محطة مزدحم مشاه المرور اتجه أعطيني إشارة ستجد الشرطة تنظم ميدان الدراجات عربات النقل الرصيف كروش القادمة كثيرون نزلني تذكر الأخيرة سيارات الأجرة السيارات الخاصة رتب أمسك زوجان ذهبت وسائل المواصلات تكلم فتح فاتح وصل النساء